ذَلِكَ بأنهم شافوا الله ورسوله، وَمِنْ يُشَافِدِ اللَّهِ وَمِنْ يُشَافِدِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوا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 تخافون أي يتخطفكم الناس فأوافكم تخافون أي يتخطفكم الناس فأوافكم فأوافكم وعيادكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا ayı herkelenin amanı, la tekhunullah ve rasul, la tekhunullah ve rasul ve tekhun abanatın ve antun oğulladukum fitne, ve âlemi Allah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 وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم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 إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيوفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون والذين كفروا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 Qul ilalıyım. Kfârı. İyiyim. Yantım. Yukfâr. Lهم. Ma. Ked. Sala. Wa. Yer.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 وَأَنَّ لِلَّهِ مُسَهُمَ وَلِلْوَسُورِ وَلِلْقُرْبَةِ وَلِلْيَتَامَى وَلِلْمَتَكِلِ وَبِالسَّبِيلِ وَلِلْمَتَكِلِ وَبِالسَّبِيلِ ذِينَ كُنْتُمْ أَمَّنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبِدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قبيل إذ أنتم بالعجوة في الدنيا وهم بالعجوة القصوى والوكب أسل منكم ولو تواعدتم لفتلستم ولكن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 إنهم لا يحجزون وأعزونهم ما استطعتم من قوة ومن ثباق الخير ومن ثباق الخير ترهبون به عزو الله وعزوكم وآخرين من دونهم لا تعملونهم الله يعلمهم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 لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم فكلوا منا خلنتم حلالا طيبا واجتقوا الله إن الله رحيم يَا أَيُّنَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ من الأسرى اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ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 والذين, والذين, أولئك به المؤمنون والذين آمنوا ونصروا والذين آمنوا ونصروا هؤلاء كذل حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين عملوا من دعوت وهجروا وجاهدوا ما كن